إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أوابا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطابا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 إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته, آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كرسيه جسدا ثُمَّ أَنَابًا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب فسخرنا له اليح تجري بِأَمْرِهِ رخاءً حيث أَصَابَ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الْأَصْفَادِ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 أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا وخذ بيدك ضغفا فانضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عندنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِينَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هذا ذكر، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأابه جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب.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 أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاص أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 إِيوحَا إي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ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 قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين